لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ دِنَا وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك مَا ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة يدارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة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 اللهم إن نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الرجاء إلا فيك ومن التوكل إلا عليك ومن الخوف إلا منك اللهم إن نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فراجته ولا كرب إلا نفسته ولا عسير إلا يسرته ولا سوى إلا صرفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا عن الهدى إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا مستقيما إلا ثبته ولا داعية إلى الخير إلا وفقته ولا محتسبا إلا سددته ولا ولدا إلا أصلحته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم راحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفيهم شرارهم اللهم أغثي المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وتول أمرهم اللهم إنهم خائفون فأمنهم مشردون فآوهم مظلومون فانصرهم اللهم اربط على قلوبهم وثبت قدامهم وانصرهم على القوم الكافرين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم تول أمرهم اللهم احفظوا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم اجعل الدائرة لهم اللهم اجعل العاقبة لهم يا سميع الدعاء يا ولي المؤمنين يا ناصر المستضعفين يا ربنا ويا سيدنا نستودعك أهلنا في الشام وفي بورما أنت حسبهم أنت حسبهم أنت حسبهم ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا